الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله رسول الله. اللهم اذننا وصلّي وسلّم وبارك عليه على, على آله وأصحابه وذريته وذرياتهم وذرياته هاد المؤمنين والضعفاء. وقفنا عند ما صلاة الجمعة. صلاة الجمعة. أقل عدد صاحب الثمانين أقل عدد تمعطف به الجماعة الجماعة طبعاً نعم لكن هل هذا العدد به الجماعة؟ على أن صلاة تنعقد باثنين إمام ومعموم فإذا انتقلنا عن صلاة الجماعة إلى صلاة الجمعة وقع خلاف بين الفقهاء فمن الفقهاء من قال إن الجمعة تنعقد بما تنعافذ به صلاة الجماعة ومن الفقهاء من قال إن العبد الذي تم عافظ به الجمعة عشرة ومنهم من قال مربعون والحقيقة الجمعة تختص بالعبد عن صلاة الجماعة فسميت بهذا الاسم الجمعة لاجتماع العبد الكثير فيها العدد الكثيرو مطلب ومُرتَجس، والشرع يقصد إلى ألا تقام الجمعة في المحل الواحد إلا في مسجد واحد. فإذا كان المسجد جامع بحيث يصعد الأهل إلى المحل، فليس تصح الجمعة في مسجد آخر. من هنا فإن عدد النبؤات يقول ينبع على من يصلي الجمعة ويصلي ضوء احتياطا لأنه لا يد المسجد الذي صلى فيه تنعكف معه صحيحة أو أنها لا تنعكف صحيحة بناء على أنه لا بد في محل واحد. أن يجتمع أهل المحلة في مسجد واحد فإذا كان يسعون المسجد الواحد اللي هو المسجد القديم لا يصرق للمسجد الجديد ولا تم عقب جمعات من يصلي في هذا المسجد الجديد وإذا كان الناس يحتاجون إلى مسجدين للجمعة فوجد مسجد ثالث غير ما حاجة فإن جمعة أهل هذا المسجد لماذا؟ لأن الحقيقة من مقصودات الشرع الاجتماعي اجتمع الناس وما في الاجتماع من مصالح التعارف والتواد والطراف وأن يكون المسلمون يدا واحداً اجتماع كلمة المسلمين وحدة المسلمين حقيقة اشترح أتى للوملة كبيرة من الآليات التي يترتب عليها حدوث وحدة المسلمين صلاة جماعة صلاة جمعة عيدين حاجة صلى إلى قبلة واحدة كل هذه أشياء الحقيقة تحدث بين المسلمين هذا التقارب فلا يكون بين المسلمين نفرة ولا فرقة ومن ثم لا يكون نزاع ولا قصومة تكون أمة المسلمين أمة قوية المخصوبات الشرق طب هل هذا المقصود يتحقق بالاثنين؟ يتحقق بالعشرة يتحقق بالأربعين ولا يتحقق بالناس أجمعي بالناس أجمعي ومن هنا فإنه كلما كثر عدد من يصلي الجمعة يعني فإن هذا أخضر الحقيق لكن الحقيقة الشرع لم يرد في نص صحيح يعني متعلق الكبهة أمور يعني ليست متأقل مضمية تحتمل وهذا يجعلنا نقول أنه إذا لم يوجد إلا مثلا ثلاثة أو خمسة وصلوا الجمعة يرجع أن تكون جمعاتهم صحية نحن قدمنا في المرة الماضية أنه ليس تصح الجمعة بكل الناس وإنما من تحقق فيهم عند الفقهاء وصف أنهم مقيمون مستوطنون وقلنا تقسيم الفقهاء الناس إلى مسافر ومقيم ومصوت تقسيم الثلاث وهذا التقسيم علينا جمهير الفقهاء التقسيم الثلاث قرره شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله وهو ما نميل إليه ونقول به إن الناس يتقسمون إلى قسمين فقط إما مقيم وإما مسافر وفيش حاجة اسمها مسافر عند جمهير الفقهاء اللي لا تجب ولا تنعاقب ولا يصح أن يكون إماما فيها ولا خطيبا إلا المستوطن مستوطن من يتخذ المحلة وطنا يعني يقيم بها إقامة أولد فيها ويموت في وطن ليس يرحل عنه وإذا رحل يرجع ليه حتما المقيم هو يدخل المحلة ناويا للإقامة بها زمنا يطول أو يقص لكن لن يكون من أليها ولم يصوتوا لم يتخذها وطلا له مصلحة يدرس يتعلم يعمل فهذا الذي المسافر هو مسافر يقطع طرق يعني لما يضع ال الارتياح ما يزال مستهلك يتنقّف فالمسافر لا تجب عليه الجمعة ولا تناكبه والمقيم اللي بيقضل المحلة لقضاء المصالح ناوية اللي بها مدة لا أنها وطن لا تنعقد به الجمعة يعني لما نيجي نحسب العدد فنقول عندنا مثلا لو كنا إن عدد الجمعة على بعض المذاهب أربعون فعندنا تسعة وثلاثين مستوطة وواحد مقيم يبقى لا لا تجل الجمعة لا يزيل مقيم لعدم العدد لاختلال شرط العدل لأنه ما يحتسبش في عدد الأربعين المقيدين لأنه ما لا بد أن يكونوا مصوتين الجمل هذا كلام الحقيقة التنظير الفقهي والتنظيم والعقلية الفقهيّة شيء وأن توج النصوص دل على هذا يعني هو لم يستند إلى لا إلا آية ولا إلا عمل إيش معنى هذا إن هو أوغل في البعاد لا وعنده تصور أن الشرع جاء بهذه الصلاة لأن يجتمع الناس الشرع لا يكلف الناس بالشطط ولا المشق طبيعة التكليف فيه مشق فما ينبغيش أن واحد نقيم واشتغل بمصالح والمشغول لا يشغل ونيجي نكلفه بفكر فكري فقه يعني أنا أريد فقط أن تفهم ما وراء هذه الأحكام يعني ما هيش أحكام قائمة ولا نشيئة عن وإنما العقلية الفقهية تربت في إطار من القرآن في إطار من السنة فاستقط معاني قواعد عامة وهي تنتج الترى هذه القواعد موضوعة أمامها تنظر فيها القواعد العامة اللي ليس عليها مص خاص بيقول إن الشرع يريد بكم اليسر ولا يريد بكم الوصر التكليف في المشقة ليس يناسب أن يخاطب بالمشقة إلا المصاوط اللي قاعد في البلد وممتعالى بقى قاعد لكن المقيم اللي جاي لبعض المصالح ولذلك لما يقولون تجب البعو على المقيم تبعا للمصاوط يعني إذا حصل في المحلة أربعون وهيقيم البعو يبقى تجب على المقيم تبع له، لا. لا ما تجب عليه استقلال ما كانش في فيه اربعون على اي حاج نتجاوز هذا العدد الى حيث صلاة الجنازة اللي هنفتم بيها الكلام بشأن الصلاة انا طبعا الحقيقة المستقر في نفسي انه لا حد للعادة وإنما أن يحضر أجهر الناس لا حد أجهر الناس فاتقوا الله ما استطاع فاتقوا الله ما استطاع وأنا أميل إلى القسمة الثنائية مفيش القسمة الثلاثية بتاع مسافر مقيم ومستوطن دي اللي عليها يا جميل الفقاء أنا أميل لقسم قسمة شيخ الزم تيمية الشعير فيه. فتعلمت على فقهه وكتب فهو قسم الناس وده تقسم الشرائع إما مسافر وإما مقيم يعني فإذا كان العدد كثيرا خلاص فإذا لا يوجد عدد إلا الأربعة أو الخمسة أو السبعة أو العشرة إن شاء الله يرجع أنت مع به في الجمعة وتكون جماعاتهم صحيح لكن انا في المحلة عارف ان في مسجدين مسجد جامعة بيحضره العدد الكبير ومسجد فيه شوية ناس كده صغيرين اسيب الكبير واروح الصغير؟ لا. اروح الكبير حكم صلاة الجنازة صلاة الجنازة الاسلام كرم الانسان حي مميلا لا يوجد شريعة على وجه الارض ولا نظام قانوني يحكم الحياة وينظلم لها يعلم قيمة الإنسان ويرفع من قدره ويضفي عليه هذا الحد العالي جدا من الكرامة بقدر ما هو كائن وموجود في شرعة الإسلام وفق المسلمين وجاء به القرآن ودلت عليه السنة ولقد كرمنا بني آدم هذا التكريم ليس تكريما هو مجرد كلام بنقول إن نتغنى بيه في المجالس بنرفع بيه الأصوات والإعلاميون بيحتفون بيه فإذا جينا إلى واقع الحياة نبحث عن هذا التكريم ما ترقيش أي تكريم لما هو تكريم حقيقي مفعل في صورة تشريعات منها هذا التشريع كيف يعامل هذا الإنسان تكريم في الحياة له مجالاته المختلفة وتعرضنا لشيء من ذلك في الصلاة والآن بنتعرض إلى التكريم في الوفاة يعني تكريم له حيا وميفا فلما يتوفى يغسل، يكفى يصلى عليه يدفى وتعامل معه هذه معاملة كما لو أنه حي كسر عظام الميت ككسر عظام الحي النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا هذا يعني كأن هذا الميت بسلب وصف الحياة وفي خلع وصف الموت عليه لم ينقص وإنما هو كالحي فالتعامل معه يكون برفض في التقليب، في خلع الشياب في التغسير في الماء لا ينبغي أن يكون باردا ولا حارا ده إيه دا دا يا عم شيخ أو ميت شحنا الزحي وديره فوق دماغه إحنا يعني الحقيقة واقعنا يشري أننا كذب وأبعدنا لنكون عن الجسم بالحقيقة ليس يأخذ أحدنا, أحدنا إلى الآخر وليس يفسد أحدنا إلى الآخر وليس يغمر أحدنا الآخر يعني للصاحب ولزوج ولزوجة ولا الأولاد ولا الأسر مع الأولاد ولا الجار مع الجار ولا المسؤول مع مسؤوليه أو الرئيس مع مرؤوسيه كله بيضرب كله بالطقة يعني شعار عالي طب فين ربنا اللي بتقول أن لا إله إلا الله أين الله أين الله سبحانه وتعالى هذا اكرام للإنسان لا بيخرق ولا بيضرب ولا بيرمى في البحر ولا إنما يعني يتعكله الأسماك وانما يغسل وبعدين يكفل يستر وبعدين يصلى علي ويدعى له الجنازة بكسر الجيم وفتحها الجنازة بكسر الجيم يعني الخشب التي تحمل الميت والجنازة غاني الميت نفسه الصلاة على الميت حكم الصلاة على الميت حكم الشريعة أنها فرض كفاية، يعني يكفي أن يقوم بها عدد من المصلين فتسقط عن الباقين، لكن في السحب أن يكثر عدد المصلين خلفه، وتكبر الصفوف حتى ولو كان الصف قليل العدد خلف الميت، وصلاة الجنازة خالى سائر الصلاات، ليس فيها وقوع ولا سجود إنما هي قيام. صوته أو كيفياتها أربعة تكبيرات بيقرأ بعد التكبير في أول سورة الفاتحة لمن بيكبر بصوت عالي سواء رفع يديه مع التكبير أو لم يرفع المأمومون خلفه ويكبرون في السر لا يرفعون أصواتهم بالتكبير أنا أقطع سواء رفع يديه مع التكبير أو لم يرفع المأمون خلفه يكبرون في السر بعد التكبيرة الثانية يقرأ الجزء لكي من التشهد، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد إلى آخر التشاهد بعد التكبيرة الثالثة يرعو للميذ إلا دعية مأكورة اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعطه عنه أكرم نزله واسع من الخلف وأفضل ضار من دار وأهل خير إلى آخر الدعية المأكورة بعد التكبيرة الثالثة عند الحنابلة يسلم يعني يكبر تكبيرة رضعة ويسلم عند الشافعية ومنفقهم وجماعة المصريين على هذا أنه بعد التكبيرة رابعة وقبل السلام بيدعو لنفسه وموتاه وموت المسلمين يسلم تسليمتين عن اليمين وعن الشمال عند الحنابلة يسلم تسليم واحدة عن اليمين على أي حال هي أربع تكدراته بعد التكبير أبوز الفتحة بعد التكبير الثانية الجزء الأخير من بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت هذا القدر المتفق عليه بين جماعة الفقهاء ثم يكمل التكبير الضابعة يدعو بعد التكبير الضابعة لنفسه ولموتى المسلمين عند جماعة الفقهاء منهم الشافعية ومن وفقهم وهذا ما عليه العمل في بلدنا مصر وعند الحنابلة لا شيء بعد التكبير وفيه رابعة إلا أن يمكثونيا ثم يسلم تسليمة واحد. عندنا بنسلم تسليمتين عن اليمين وعن اليسار. طيب الصلاة على الغائب من شروط صحة صلاة الجماعة أن يكون الميت حاضرا الميت الغائب هل تشرع الصلاة عليه أو أن لا تشرع الحياء النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي ملك الحبشة لما مات وبلغ خبر موته النبي النبي المدينة فصلى عليه وقال إنه يعني هذا الرجل كان حاكما عادلا وأسلم فهل هذا يدلنا على مشروعية الصلاة على الغائب فهو في... انتوفى في بلد آخر وجنسته وفاته فشابته ليست موجودة أمامها وده شرط صحة صلاة الجنازة ونصليش على الميت اللي مش موجود الميت اللي موجود أمام عيوننا. ف... لكن فعل النبي هو صلى على ميت طيب. فهل يمكن هذا أن يضطرد في كل ميت من موت المسلمين في محله أقرب لم نتمكن من الصلاة الحية المقصود من العلماء قال إذا صلى عليه عدد من المسلمين في بلدي فإن هذا يعني. ولا تصلى صلاة ضايب، نما يدعو له المسلم. طيب أخواني يا جماعة الأخوان النبي صلى الله عليه هذا يكون خاصا بمن يكون من أهل العلم. من أهل الإمارة والاستقامة لمصر الله بهم الدين وأعز بهم الإسلام يعني هذا من خصوص يعني لكن يكفي لعموم المسلمين العموم المسلمين صلاة جنازة راحية فتسقط الصلاة عن ولا يتوسع فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لي حاجة وما جاز للحاجة لا يجوز لغيره. ما كانش في بلد النجاشي حد مسلم يصلي عليه والراجل. لكن في بلاد المسلمين في مسلمين يصليون. وعلي طور لو كان في حد في بلاد الحبشة صلى على النجاشي كان صلى عليه النبي أو كان يكتفي بصلات الناس عليه. فلا يتوسع الحياه في صلاة الغائب وإنما يعني. يكون الأمر فيها بحسب ما استفيد من قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ملك الحبشة بخصوصية أنه ملك عادل وأنه لم يصلي عليه يجري عليها ما يجري على الصلاة يعني الله يقدر بعد المساجد يجري عليها مش نحن لسه عايدين هذا الآن يمكن أن يكتر صفوف خلف الجنازة حتى ولو لم يتم الصف حتى لو كان العدد في الصف قليلا صلاة النوافل النوافل وجمع نافلة وأصل النفل الزيادة يعني الصلوات الزائدة على الصلوات المحروضة وهي الخمس صلوات في اليوم والليلة وصلوات النوافل منها نوافل يومية مطلقة بالصلوات القمس العدية القبلية ومنها ما هو مؤكد كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومنها ما ليس مؤكدا يعني كان يفعله أحيان أحيانا ويتركه أحيانا ثم مؤكدا ركعتان قبل صلاة الفجر وركعتان مهمتان جدا خير من الدنيا وما فيها قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم في التربية الإسلامية معلم كده رئيس ما فيش مسلم يبدأ حياته بغير صلاة الفجر لقضية في غاية الأمنية حياة المسلم اليومية تبتدي مع صلاة الفجر لابد بد أن تمنهج حياتك الرجل والمرأة، الشاب والفتاة، مهم جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. بعدين اللي بيؤدي صلاة الفجر فهو في ذمة الله يعني ربنا يحفظه في يوم القيامة مع ربنا سبحانه وتعالى. محمي بخماية أنت تقيل إلى الله يا أيها الناس وأنتم القراء لله فلما يبقى يومك تبتديه بأن يحميك الله وأن تكون في حراسته مين عليك وإحناره وغبي يعني يهمل هذه الحماية ويدن نايم طيب يعني خير من الدنيا وما فيها لما تبدأ اليوم بخصارة الركعتين اللي هم خير من الدنيا وما فيها تكسب إيه بقى من الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع يعني هاتين ركعتين ولا لا في حضر ولا في سرق يعني في صلاة السفر بيحصل الصلاة المفروضة ولا يتسمي يدرك صلاة السنة إلا سنة الفجر وإلا الوتر طبعاً الحفاظ على ركعة أي سنة الفجر هذا أمر مهم جدا هي هنا عرضت أهم السنتين الفجر والوتر في ركعة قبل قبلا الضروري ركعة بعده في ركعة قبل المغرب ركعة بعد العشاء سُنَّة غير المُؤكدة ركعة تاني أو أربعة قبل العصر، ركعة قبل المغرب، ركعة قبل الisha، قيام الليل، دي السنن المرتبطة بالصلوات الخمس، في سنن غير المرتبطة بالصلوات الخمس، تسمّيها النوافل زوات الأسباب لها سبب، زي صلاة الصُّباح. ونحن قلنا وقت الضحى بيبدأ بعد شروق الشمس وارتفاعها في السماء قدر رمح وده بيستغرق من الشروق ما يقرب من ثلث الساعة الشمس بتشرف مثلا الساعة خمسة لثمان دقائق الليلة يومينها يومين هام. فتبقى صلاة الضحى مثلا تبقى خمسة وثمان دقيقة إذا ارتفع قدره صرقت هذا الزمن تجاه الماء. طيب, طيب. صلاة طهية المسجد. الصلاة عقيب أي وبو. طيب. صلاة الاستغفار. طيب. فهذه بنسميها سنن دوات الأسباب إذا وجد السبب عندنا صلاة العدين وهي أدراجة صلاة العدين تحت سنن غير يومية يعني مطابقة نواسب لكن الحقيقة صلاة العدين يعني كصلاة الجنازة وتكلم في حكمها واختلف الخواة في حكمها على ثلاثة أخوال منهم أخوال إن صلاة العيدين فرض عين على الرجال محرار مصوطنين ودائما في الصلاوات الجماعة يقول على الرجال فإن إحنا رأنا المرة الناضية أن المرأة ليست من أهل الجماعات فرق الإسلامي بيعلم من قيمة المرأة مش عوزته الكثير طوال في البيت معززة وكرم وقرنا في بيوت كنا فلم يجب عليها صلاة جماعة ولا صلاة الله ولا صلاة عيد لكن ليس معنى هذا أنتم إن أرادت أن تخرج وكانت الطريق مأمونة ولن تتعرض إلى هذا إبلا تمنع إماء الله مساجد الله بس نعرف عرفت نبي عرفت كده وأما صلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجدها بس نحن قلنا برضو ذا كان مفرد بوجود رجال بيعلم النساء الزمنون حيثوا إن مح رجال ولم يعد يوجد رجال واحتاجه المرأة الى ان تذهب المسجد يبقى الذي يوجب انها تبقى امنه في ذهابها وعودتها انها تبقى ملتزمه بالزي الشرعي في خروجها ودخولها علشان لا تفتن ولا تفتر طب بالنسبه للصلاه في مش يرجى لها ان شاء لكن لو صلت في بيتها تحرم صلاة الجماعة شفتي بقى لك لما النبي عليه عسلم صلاتها في أفضل من صلاتها في مسجدها يبقى يدل على أن صلاة المرأة في البيت هي تنال عليه من الأجر ربما ما يزيد عن أجر صلاة الجمع يعني لان تحرم أجر صلاة الجمع هتأخذ أجر ويخفل الخير مش مثل الخيرون علشان يحببها ويرغبها فإنها ما تكسرش الخروج والتنطيط وال... طيب طيب. مش ده لأن الإسلام عاوز يحبس المرأة زي ما بيقول ويسجنها هدول لا يبغضون الله ورسوله والذي يقولوا كده بيبغضون الله ورسوله لكن اللي بيحبون الله ورسوله لأن الإسلام بيحافظ عليه ومش عاوز يعرضها لأولادة الحي وما أكثر أولادة الحي فطول ما هيقعدة مصرونة في بيتها حدش يتعرض له ما أنا أقول لك هو النبي على السلام قال صلاتها في بيتها خير من صلاتها مع النبي في مسجده صلى الله عليه وسلم أو زي أكثر من كده صلاة العيدين أنها فرض عين أنها فرض كفاية أكشى يقوم بها عدد تتسقط عن الباقين أنها سنة مؤكدة في حكم صلاة العيدين ليستدل بي أنها فرض عين وصلي لربك فصلي لربك ونحى الأمر بالصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أمر كما في حديث أم عطية النساء بأن يخرجنا العواتق السيدات العجائز كبرات وذوات القدور البنات الصغيرات الشابات وحتى الخيض الحائض التي لا تصلي يا خضر ربي هل يشهدنا الخير وجماعة المسلمين فقامت امرأة وقالت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب كانش الناس عندهم دواليب مملوءة بالسياب وانما ده هو سب واحد وقد يكون يعني محرق وغير صالح للحروب فقال لي تلبسها من جلبابها تستعيد جلبابها ما تبقى تعلقوا بهذه الأحديث قالوا إذا كان هذا بشأن النساء اللي هنّا غير مأمورات بالصلاة واللي الصلاة مستقر في البخ الإسلام أنها ليست واجبة عليهن إذا فمبادلنا بالاتجال الأحرار يعني إذا كان هذا الأمر خرج من نبي لجماعة النساء اللي هن غير مأمورات واللي هن غير مفروض عليهن يبقى لا شك أن الأمر في حق الرجال أهل. يبقى يصح أن يوجد مسلم كده يقول لا أنا مش أصلي عيد أصله الناس بتصلي كفاية أن هم بيصلي. لا على أي حال يعني الذي يظهر ركحامه أن صلاة العيد فرض عين ما لم يكن هناك عذر يعني لا مدى ان يحرص المسي وحيث قلنا فرد الخلاص استقربة بينا بنفهم ان هذا يقص بمن بالرجال فصلي لربك وانحف صفة صلاة العيد صلاة العيد ركعتان لكن بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وقبل قبل قراءة الفتحة والصورة بيكبر الإمام سبع تكبيرات زوائد الله أكبر ويكبر المسلمون خلفه بصوت عالي سبع تكبيرات زوائد في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام ويسن بين التكبير والتكبير سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله ولا حول على قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر التكبير الثاني وهكذا إلى تمام سبع تكبيرات ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة ثم صورة يجهر فيركع ركوع المعتاد ويسجد السجود المعتاد يرفع من السجود بتكبيره الانتقال. الله أكبر لكن قبل القراءة في الركعة الثانية هيكبر خمس تكبيرات زوائل فيكون مجموع التكبيرات الزوائل ها. ثنتي عشرة تكبير سبع تجولة محل السبع بعد تكبيرة الحرام وقبل القراءة ومحل الخمس بعد تكبيرة الانتقال وقبل القراءة صلاة العيد صلاة جهرية طيب إذا جاءه واحد من المسلمين وفاتوا بعد التكبرات لا يقضي شيئا من التكبرات لأن هذه التكبرات زواجة لا يقضي شيئا من التكبرات فإنما يكتفي بما يكبره مع الإنم صلاة الطراويح ونحن مقبلون على رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهي الصلوات التي يصليها المسلمون في رمضان بعد صلاة العشاء يقال عليها صلاة الكياب والنبي صلى الله عليه وسلم صلىها في أول الأمر في المسجد فاتم به المسلمون يوم اثنين ثلاثة امتلأ المسجد على آخره فخشي النبي أن تفرض فصلها في بيته صلى الله عليه وسلم ومات الأمر على ذلك لم يستمع المسلمون عليها في المسجد مقافة فأن تفرض بعد قض النبي عليه الصلاة والسلام خلاص معتش فقى لا هيفرض شيء ولا حاجة استقر الأرض فأول ما نجمع الناس عليها في المسجد سيدنا عمر طبعا لما احنا نكون عاوزين نغلق في المساجد ونخلص نسأل هوا ده صلاة مش نابلا عاوزين نفتاح نقول سيدنا عمر لا استقررت مشروعية صلاة الترويح جماعة بعد فعل سيدنا عمر لكن هذا ليس يعني أنها واجبة أو أن شرط صحة صلاة الترويخ المسجد لا يعني يمكن أن تصليها في البيت لكن لأن العادة جارية أن الناس بتجسل وفي الغالب أضع منه ولن يتمكن وإن جمع الناس على هذه السنة وقد لا يتصل الإنسان إذا صلها أنه يقرأ فيها من القرآن هذا القدر لقلة محقوغة فبيتيصر له في المسجد إمام حفظه جيد صوته يعني فيه جودة، فبيعينه على الصلاة، فاستقر أمره مشروعياً وفعل صلاة طروية في المسجد، عدد صلاة طروية، هي نعمة بين عددين، عدد هو الأقوى من حيث ذلالة السنة عليه وهو تمام ركع. فإذا أضف في ركعتها الشبع والواثر يبقى إحدى عشرات وده ودهو في الحديث أو الحديث الصحيحة عند مسلم البقاري وغيرهما من أهل السنة ولكن العمل في بعض الأحوال بيبقى له زي العمل في الحرمين في مكة والمدينة وفي بعض المساجد الكبيرة في مصر زي الأزهر ونحو هذا أنها عشرون ركعة الحقيقة أدلة في العشرين ما هي أدلة في القوة كأدلة الثمانين ولا ينبغي أن يخور خلاف بين المسلمين فمن صلى الله ثماني رفعات وافق السنة فمن صلى الله عشرين يرجى له إن شاء الله ولها من الأجل ما بينه النبي من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذبي فيحرص المسلم على أداء صلاة التراويح في رمضان، صلاة الصيام في المسجد مع الجماعة، ويتأخر لنفسه المسجد اللي فيه الإمام اللي يختم القرآن حتى يقرأ معه أو يستمع كل يوم لجزء من القرآن. عندنا الحية صلوات أخرى، صلاة الحاجة، صلاة اللي هي يصلى ركعتين ويذهب بعدهما. صلاة الكسوف متعلقة بكسوف الشمس وال... عندنا سجدات التلاوة اللي هي المصحف المصحف هنا في هذا الموضع يسجد الإنسان أو سجدة الشكر لا أفاء الله عليك بنعمة تسجد لله هذه يعني جملة المسائل المهمة في الصلاة وننتقل الآن إلى حيث الركن الثاني من أركان الإسلام والحقيقة الدكتورة جزاء الله خيرا لعلها أدركت أن الصيام جاي بسرعة فجابته ضعف الصلاة لكن الترتيب الفتخي دايما في كتب الفقهاء الصلاة، الذكاء، الصيام، الحج. ده, ده التلتيب المستقر عند جماعة الفقهاء في كتب الفقه. الصلاة والزكاة. لأن الشرع قرن بينهما أقام الصلاة وآت. هذا الترتيب مغاير لما عليه الفقهاء ولعله أنها أرادت إنه الناس تدرس في رمضان أحكام الصيام قبل أن يحل به في رمضان لأهمية تصوم السنة صياما موافقا للعلم. لا موافقا للعالم أنبذك مع الدرس أن في بعض العادات اللي عندنا يعني طيب معنى الصوم لغة وشرعا وحكم الصوم الصوم في لغة العرب كلمة صوم معناها الإمساج صام بمعنى أمسك امتنع كف مطلق الامتناع مطلق الكف مطلق الإنسان فمن امتنع عن الكلام يقال عليه صام عن الكلام من كف عن الكلام يبقى صام عن الكلام وبهذا ورد الاستعمال في القرآن فقولي إن نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا يعني صوما يعني أنا نذرت ألا أتكلم فالصيام في اللغة معناه اوسع من الصيام في الشرع لان الصيام في الشرع مخصوص مقيد، الصيام بقى شرعا الامساك عن شهوتين البطن والفرج من طلوع الشمس آسف يعني طلوع الفجر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية مخصوص يمسك عن المفطرات المفطرات قسمان قسم يتعلق بشهوة, وقسم بشهوة البطن وقسم يتعلق بشهوة الفم اللي عن وعن شهوات البطن والفم. هذا كاتب في التعريف على ليس كافيا لأن من أمسك بالليل لا يقال عليه في الشرع صائب، نما لا بد أن يكون الامسك في زمن، فقولوا وشربوا حتى فبينا لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فنص في التعريف قالوا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الأهم لو عكس من غروب الشمس إلى طلوع الفجر لا يقال عليه في الشارع صائب، وإن كان يقال عليه في اللغة صائب. لكن في الشرع لا. طيب. طب أمسك عن شرعتين البطن والفارج في الزمن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس غير ناون. الصوم الشرعي. يا أيها الذين من كتب عليكم الصيام. ما قصمني يا سيدي؟ والله تقول كن أطلبك راتصوم علشان أنا نعمل لك أشاعة نعمل لك تحليل. هنو قري لك عملية أو صار لما نسلف سل الأك زعلان متأيب إذا هذا لا يقال عليه الشرع صار, صار. صار. صار. أنه بنية المخصوصة. هي بنية يا يقول الذين أمروا كتب عليكم الصيام يبقى الامساك عن المفطرات يا جمعة المفطرات لكن احنا بالفرق شهوتين البطن والفرق من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنية المخصوص فضل الصيام احنا كنا ايها السهلات ان العبادات الفقه الاسلامي منظور من خلالها الى دناء شخصية مسلمة متكاملة وفق مقومات حياتية بحيث تسهم هذه الشخصية في بناء الأمة تبقى لا بنات بناء فقلنا في الطهارة معلم كده مقوم النظافة في الصلاة معلم موصول بالله طيب في الصيام ايه بقى المعلم الكبير المقوم اللي ينبغي ان تتربى عليه الشخصية المسلمة وتكتسه ومترسك ومتجزل فيها المراقب لله، المراقب لله، والإخلاص له في القول والعمل. الحقيقة طبعا كل العبادة وضو الطهارة والصلاة لا تخلو من هذه المعاني، لكن ده المعنى ده موجود بدرجة أكبر. يعني لو معانا الممتلز بقي كده ونقيس به الالمراقبة في الصلاة والإخلاص. هنلاقيها مثلاً بداية عند درجة كذا لكن لما نيجي نقيس في الترمومتر في الصوم أتلاقينا إزاي بقى انتبت وكفر الترمومتر ليه بقى قال لأنه ساعة الصوم طويلة مش ساعة ولا اثنين ولا ثلاثة ده أحياناً بتزيد زي السنة دي عن 16 ساعة يعني إيه بيصوم من الساعة ثلاثة إلا الساعة سبعة يا خضر ربيض. هو بيصوم عن إيه؟ عن شهوات البطن والفرج. هو لا يورد الإنسان المهالي إلا الاثنين دول. يعني كل الذنوب لما تيجي تفكر فيها التي يرتكبوها الناس ويعصون بها ربهم لا يمكن أن تخرج. لما نيجي نردوها نرجعها عن أحد المصيلة دول، لا إما للبطن لا إما للفرج فهذا عاوز يكسب حرام عشان المطعم علشان المشرب علشان وده عاوز يبص وده عاوز تشوف وده عاوز يستمتع كل هذا يرجع إلى الشهوتين البطن والفرج طب هل الشرع ورد بإيماتة شهوتين البطن والفرج لا, لا. إنما بأنه يهذبهما فيأكل الإنسان الأكل الحلال ويشرب الشرب الحلال وينكح النكاح الحلال ويستمتع وتستمتع المتعة الحلال يعني ضبط وهذب وأحل طيب الصيام بيمنعك عن هذا الحلال ما الحرام عن هذا الحلال بدليل أن طعامه لا يحرم أنت ممنوع عنه النهار المهار في الليل وزوجك معك في بيتك وفي حجراتك وعلى سريرك وفي فراشك وليس أراكم أحد ويحل لك في الليل الله. ده نوع من التربية العلمة طب مين بقى اللي بيحرصك 16 ساعة دول أنت عد شار وتخش وتفتح والثلاجة فيها الماء وأصر ال. ماء البارد كده على الزجاجه وانت جاي من الشغل والدنيا حر ومحد شايف الله هي الذي في قلبك ان يكون الله معك عشان تعرفوا قد ايه خدمك الله في حياتي بعد هذا والله الذي منعك عن طعامك وكان معك في يوم صومك ستة عشرة ساعة والله الذي منعك عن زوجك وكان معك ستة عشرة ساعة وربنا بيغيب، ولا معك على طول وهو معكم اينما كنتم الامة تليت بهذه الممارسات الشيطانية التي ملأت العقول والرؤوس بالكذب وبالضل وبالزور وبالبهتان وبالباطل وفرغت القلوب والعقول من الحق والخير والعدل حتى إن الناس صاروا يحتفون بالمحرم وينفرون من الحلال يقول لك ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما من لم يدع قول الزور والعمل به هو صائم فليس لله هذا في أن يدع ربنا يتقبل منه الصيام ويثيبه عليه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ما استفادنا ينبغي أن يكون الله معك وأن يكون الله في قلبي في كل أمور حياتي في صباحك في ممسانك في سرك في علمك في يومي، في أسبوعك في شهرك في سنتك معي تخليك منضبط تراقبه تحسن قال من الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يوراك أنا مش بعملك لأنك عملتني وإنما أعامل الله فيك وأنت تعامل الله فيك شف الفرق أن أعامل الله فيك أن لما بعملك عاوز ربنا يحبني ويحسن إليه وإنت لما تعاملني عاوز ربنا يحبك ويحسن إليك بإحسانك لي وبيحساني لك تصوروا بقى حياة المسلمين ولذلك الأمة المسلمة لا هضب وانساحت في البلاد ومشرت في الإسلام في خمسة وعشرين سنة بعد بعث نبي خمسة وعشرين سنة الدنيا كلها الإسلام لأنه كان فيه رجالات ونساء تربوا هذه التربية العبادة أطمرت فيهم لكن طبعاً إحنا لما بنيجي إلى واقعنا مين بيقول العبادة بهذا المشهور؟ مين بيقدم العبادة بأنها ليست مجرد شعائر تؤدى الصيام له هذه الوظيفة أنه يجعل المسلم يكتسب خلق المراقبة أنه يعيش مع الله ولله وبالله وقاف عند حدود الله ولذلك ربنا قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ممكن الصلاة يدخلها الرياء ممكن الزكاة يدخلها الرياء ممكن الحاج يقوله لأنها أمور ظاهرة لكن الصيام ده أمر باطني مينفعش لي في واحد صائم ونور مرائب حيرينا لساعة عشر دقائق ربع ساعة ساعتين لكن اليوم كله كله عمل مئاذا ما له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجذي به ولذلك أجل الصيام لم يحده الشرع لأنه هذا الأجر من العظم فوق إبراك العقول العقل البشري لا يدرك العقل البشري لو عظم ينتهي لي يقف عنده أدنى الصوف فوق هذا الحد إلا الصيام فإنه لي وهو سبحانه عظيم الفضل كريم ده إذا كان بيجزي عن الحسن بعشرة أمثالها والله يضعف لمن يشاء إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به طيب. حكمة الصوم فوائده ومنافعه. طيب أركان الصيام هذا والمهم بقى فقها الصوم في الصوم قضاء والصوم ديانة الصوم قضاءا علشان يحصل به الواجب تصطب به القريضة له ركنان ركنان يعني مكوناته أمران أساسان رئيسان الامساك عن المفطرات والنيات الامساك عن المفطرات يعني عن شهوة البط عن شهوة الفرق طب في البطن قالوا يعني لا يدخل شيئا الى جوفه طعام غذاء دواء طب لا طعام ولا غذاء ولا دواء حجرا شجرا ورقا قام ما يدخلش حاجة الى جوفه من المداخل الطبيعية اللي هي الموصلة إلى الجوف فم والأنف وفي كمان مدخل بيغفله الناس وهو الضبر محل قضاء الغائق موصل للجوف فبالزاي يعني هيدخب لو الحان الشراجي فبلاش مش هاخد اخوانا شراجيين ناس اللي عندها بعض الوسواس وتستعمل شطاف الحمام استعمالا ويقعد كده ساعة إذا دخل الماء من هذا المكان قل أو كثر بيفطر أو بيفطر. عندنا الطبيب لاحترف هذه المفترات. في مداخل غير طبيعية المداخل الطبيعية بغير خلاف تبطل. وقاعدة الفطر للأرساء سيدنا عبد الله ابن عباس الفطر مما دخل المداخل غير الطبيعية بقى القطرة بتاع العيد والقطرة بتاع الأذن والحقن سواء عن طريق العضل أو الوريد، كل هذه مدخلات بس بطريقة غير طبيعية، يعني مش مدخل طبيعي، مش مدخل معتاد. بعضها هذه أمور حديثة زي الحف، وبعضها أمور قديمة، وجرى فيها الخلاف بين الفقهاء. الأمور القديمة الفح يفطر ولا لا يفطر؟ بحثه الفقلاء الأولون في كتبه طب وجه البحث قاله أصله كان أحياناً لما تخطه بتجد له مرارة في حلقها وأحياناً تخطه ما تجدش مرارة بتخط الكحل كده فتلاقي تحس بأصل الكحل كده حاجة مش مزبوطة في الحلق ودي مسألة صحيحة في القطرة السيلة أنا سألته طبيب عيون قال لي آه في منفذ وصل من العين إلى الحلب وقال يعني ينبغي أنه من يحتاج إلى أن يستعمل القطرة في نهار رمضان علشان يغلق هذا المنفذ وهو بيحط الأطرف يعني كده هو يغلق جانبي أنفه بأسبوعين يضغط بجانبي بأسبوعين على جانبي الأن الكلام ف هذه الأشياء الحية اختلف فيها القائل الأول تفطر ولا لا تفطر الصحيح لأننا نميل إليه أنها لا تفطر لكن يعني إذا لم يكن الإنسان محتاجا إلى استعمالها في نهار رمضان فالاولى خروجا من الخلاف أن يقصر الاستعمال عليها في رمضان بالايه بالله لأنه فعلا أنت بعض الأحيان ممكن ما يعني ممكن واحد يخط كده فما يحسش بالآثر في الحلف وفي أحيان أخرى تشعر بالآثر في الحلف فالذين قالوا أنها تفتر عنه ده في شيء وصل إلى الحلف والحلف ووصل إلى الجوف هذا في قطرات الأمن وقطرات القذر طيب في الحقر نحن عن ركن الصيام الأول هو الإمساك عن المفطرات وقلنا المفطرات قسمين. قسم يتعلق بشهوة البطن. الداخل بقى شهوة البطن ليس يلزم أن يكون هذا مما يشتغي الإنسان إنما كل ما دخل إلى الجو وبعدين كل ما دخل إلى الجو فإحنا عاملين خريطة هو تحقيقها في رأسك كده عشان تبقى فاهم قد لا يكون الكلام موجود في الكتاب بهذه الصورة الداخل يلبوه مدخل طبيعي ومدخل طبيعية ثلاثة بتفضل قولاً أحد الضغير خلافين بينهم كان الداخل بقى جذاء طعام يعني دواء أو غيرهما ورق أو شجر أو حجر طب الغبار اللي هو ما يشق الاحتراز منه ما تعم به البلوى لا الغبار والطراب لا الذي ما أعصى تعمليه في الغبار عندما تستانشي الغبار ويخش لكن لو أدخل حصاء أو حجر أو ورق بعض الناس هو بيخرف في كتب الفقه القديمة يعرضون لقضية اللبان يفطر ولا لا يفطر والصحيح عندهم لا يفطر فتقول أنت تقول اللبان لا يفطر هم لا يخصدون اللبان بتاعك اللبان القضيح لبان الطبيعي المأخوذ من الشجر اللي هو لا فيه لا لون ولا طعم ولا سكر لكن اللبان بتاعنا الصناعي اللي هو سكر يفطر ويفطر ده معجوم في حتة لبان كده والباقي كله فهذا يفطر قولة الواحد اللبان الأول اختلفوا فيه اللي هو المأخوذ من شجره الطبيعي كده هو للمضو وهذا الخلاف فيه انه بيدر الريق بيعمل نوع من الناس والريخ هتبتلعه وانه هيحدث نوع من الفتاب وذلك لما الشرطه فقط انه لا يتفتت وانه جامد لانه ممكن يتفتت مع الريخ شيء فينزل من غي ان تشعر فقط فهذا وضع الخلافي بين الاولين واللي قالوا ما يخطر ضبطوب انه هو اذا جامد لا يتفتت كده يعني فهم لا يتكلمون عن لباننا كما أنهم إذا تكلموا على أن الحقن تفطر لا يتكلمون عن الحقن البلاستيكية السرينجات بتاعتنا هنما يتكلمون عن الحقن الشرجي عشان تبقى فاهم المصطلحات ولذلك حكم الحقن عندهم أنه يفطر عند جماعة العلماء ما نقدرش نقوله أنه المقصود به الحقن بتاعنا الحقن بتاعنا اللي هو إدخال الدواء أو الغذاء إلى الجسم عن طريق الحق نبقى في العضل أو في الدم عن طريق الوليد هذه الحكم تفطر ولا لا تفطر الفقهاء المعاصرون هذه مسألة جديدة كله. اختلفوا فمنهم من قال إنها تفطر ومنهم من قال إنها لا تفطر لأنها إدخال عن غير مداخل طبيعية ومنهم من توصف قال والله ننظر هي أدوية ولا مغذية مادة الحق الأدوية اللي هي زي المسكن المخفف الألم أو المضاد الحيوي اللي هي علاجية إما مسكنة وإما علاجية قالوا هذه لا تفطر طيب اللي هي بقى محلول جولوكوز أو محلول ملح وفيتامينات و... تعالوا تفطر فرقوا بين المغذي وبين الدواء واحنا نميل لها يعني عندنا خلاصة أقوال أنها لا تفطر الغذاء والدواء أنها تفطر لأنها تدخل للدم والدم بيجري في الجسم بما في ذلك الجوه حتى وإن كان مبتدى دخولها من مدخل غير طبيعي لكن في النهاية دخلت الجوب مستفاد منها الجسم واللي توسطه وفرقه بين الدواء والغذاء ده القول الثالث وهذا ما نميل إليه ونقول به ونراه الصواب يعني معنى هذا أن المسألة نحل خلاف طب أنا بقى خروجا من الخلاف إذا لم تكن حاجة لاستعمال الحقن في النهار فالاولى أن يقتصر استعماله على الليل من المفترض استعمال البخار متع توسيع الشعب للربو ونحو هذا الحساسية الأنف. شنو بدك كلمة هون ليش خلصت؟ هل هذا يفسر؟ لا مبي يدخل المادة دوائية إلى الجسم وعبر نضح طبيعي إما الأنف. وإما بالفهم فلما نيجي نطبق المفطرات عليه للأي بيفطر وهذا ما يفتي به العلماء في مصر يعني علماء المصريون يفتون بأن البخاخ بيفطر وكان يعني الشيخ عطية صقر رحمة الله عليه كان يفتي بأنه يفطر الجماعة العلمية في مصر مشتقرة على أنه هذا أكثر العلماء من أهل مصر يرون أنه انطباق المفطر عليه واضح جدا العلماء السعوديون الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين يقولون إنها لا تفطر فنحن واقعون بين هذين البحثين اللي قالوا انها تفطر طبق الشروط واللي قالوا انها لا تفطر قالوا لانه الاستعمال الصحيح هيترطب عليه انها تدخل الى الصدر الشعب الهوائيه وانه الانسان بيحتاج اليها فاتقوا الله ما استطعتم وانه الجزء اليسير اللي ممكن يصل الى الجوف البطن يبقى هذا ما لم يمكن التحرز منه فهو في عداد المرفوض ما يشك الاحتراز منه فخلاص وإنه ده جاذل الحاجة وما جاذل الحاجة يقدر بقدرها وإنه الإنسان واقع بين إما أن يصوم وهذا أقصى ما يملكه ويستطيعه وإما أن لا يصوم والأولى أن يصوم وهو منتنع عن الأكل والشرب ومقاربة الزوجة لكنه بيتعطى هذا كنوع من الدواء على أي حال الآن أميل إلى الوجهة الثانية أنه لا يحضر بناء على كل هذا الذي قلته لكن وده استدراك مهم إن كانت الحاجة تندفع ببخة إذا لا يصر إلى بخفين تندفع بثمين لا يصر إلى ثلاثة ليس يحتاج إليها وإن المشقة مختملة فالأولى أن يكون استعمالها لها من الليل لها يستعملها بالنهار خروجا من الخلال هذا فيما يتعلق بالركن الأول شهوة البط اللي هي الداخل إلى الجوف بالتفصيل الذي عشرنا اليه وقت هذه القرية لا أضع سكرت فطر لأنه يفيد دخان بيخش إلى الجوف لا يرجع لمن يشام بس ما يبقاش نعم هيجري عليها ما يجري على الحق اللي احنا قلنا واحنا ملنا انها لا تفطر في لا لا جد بما في ماده كيميائيه هذا ما أعرفه يعني ما تبقاش اكسجين بس لازم فيه مادة كيميائية والكلام في, في المادة غير الاخسجين الاخسجين ده هواه داخل بيتنفس نيجي للقسم اللي هو شهوة الفرض المفطرات شهوة الفرض شهوة الفرض يبقى كل ما من شأنه أن يترتب عليه الإنزال الموضي للإغساس ممنوع منه هؤلاء الإنسان يمسك عن شهوة بفارجن يعني يمسك عن كل شيء يتردب عليه الإنزال الوجود الاختساد مضب لمس تكلم سماع يعني ما ينفعش واحد يفتح الشيات مثلاً ويتكلم أعضاً فأنا نحن نسلس يمنا بيتكلمه ايه وبيحمله ايه فكانت النتيجة أنه هو أو هي بلغ به أو بها المبلغ هذا مفتر الامساك بعض الناس لهذا كلام هو ممسك يعني لا يقرب زوجه لا يخو يسلم عليها ويقعد معاه وكل حاجة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائف وآتاه رجل كان كبيرا فأذن له واتاه شاب فلم يعد له. يعني الأمر يخالف فيه الشاب الذي يمكن أن تطور شعوته فليس كل تقبيل وليس كل لمس فالقضية هي هذا كل ما يتركب عليه من ذلك بالاقتصاد من النظر ما يعودش بقى كده صائم عن راسه لكن فاتح التلفزيون وعمال يشوف المسلسل وطبعا من درجة الحري والخلاعة والحقيقة يعني الناس كانت ترخرهم عارفين انه شياطين الجن بتكبل في رمضان فهم الحقيقة بيوظفوا انفسهم مكان الشياطين علشان برضو يبقى التواصل فاصل ونعود طيب مش معقولة الدنيا تأخذوا من الشياطين كده لا فهم يقومون بدور الشياطين فاللي ما بتتعرش في رمضان بتتعرف رمضان واللي ما بتفسدش بتفسد وبيعد الإنتاج الثمني يعدله قبل رمضان بسنة والمليارات التي تنفق والأمة يعني مهيضة الجماع ناس فقراء لكن الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى فما يصحش انك انت تقعد وتشوف وبعدين تتفكر ويصل الأمر هل هذا يفسد الصور لو حصل الانزال نوبه للإنسان، لكن لو نام في نهار رمضان فاحتمال لا لا يبطل الصوم، لأنه هذا لأمر خارج عنه، لكن الثاني بإرادته، النظر، تكلم، لمس، مقاربة، كل هذه مفطرات ويبطل بها الصوم. ويجب عليه القضاء إلا مفطر واحد يجب القضاء والكفارة أنه هو يصوم عن اليوم ستين يوم متتابع اللي هو الجماع في القرق يعني هذا المفطر الوحيد اللي بيوجب مع القضاء الكفارة يعني لا كفارة في غير الجماع. حتى ولو أثر عمدا بأماكن أو شريف بيبقى كل الواجب عليه أنه يستغفر ويتوب ويقضي هذا اليوم لكن الكفارة مع القضاء في الجماع في الفرق جماع الرجل المرأة في الفرق فبيطعم ستين مسكينا ياسف بيصوم ستين يوما فإذا لم يمكنه الصيام ولم يمكنه الصيام مش بإخبار نفسه أو بإرادته بأن يرجع إلى طويمين مسلمين ثقتين عدلين فكل واحد منهما يقول ما يقوله الآخر أنك أنت الصوم يضر به إذا يتحول عن الصيام إلى الإطعام لكن يصوم ستين يوما متتابعة لا يقطع التتابع حيد المرأة لا يقطع التتابع الفطر بسبب العيب لا يقطع التتابع الفطر بسبب الصفر أو المرض ما سوى هذه الأسباب المبيحة للفطر؟ بلى لابد ذهن من حتى تقع كفارته صحيحة وتبزيه وإلا فإنه يحتاج إلى أن يبتدي الكفارة من جديد طيب في الجماع رب الوامرأة الكفارة تجب عليهما ولا الواجب كفارة واحدة عنهما جميعا خلاف بين الفقهاء الحقيقة فمن الفقهاء من قال كفار على الرجل وكفار على المرأة يعني الرجل يكفر والمرأة تكفر ومن الفقهاء قال ينظر إذا كانت المرأة مكرهة أو مطاوعة فالمكرهة إبعى لا شيء عليها والمطاوعة اللي هي أسهمت وتزينت يعني او لما دعيت وصارعت ومشت في الاتجاه فالمطوع عليها كفار والمكرى ليست عليها كفار ومن الفقهاء المحققون ونحن نميل هذه الوجهة بها قال شيخ السلام تيمية انه لا كفارة الا كفارة واحدة عن الرجل والمرض لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يستفسر ويستفسر يستفسر ما ما عليه وقد جاء مع امرأته قال النبي لم يستفصل منه ان امرأته طاوعت او لم تطاو ما استفصلش قال وفرك الاستفصل في موضع البيان يدل على انه الامر غير مؤثر لانه لو مؤثر كان استفسر وقال عليها وانما اجب عليهما فكفارة واحدة تجزي عنهما وهو الصحيح طيب لو جامع فكفر ثم جامع تلزموا كفارة جديدة لكن جامع ولم يكفر ثم جامع ثم جامع بعليهم كفارة ايه؟ واحد وده المستقر عليه الفقه الإسلامي يبقى هذا هو الركن الأول للصيام الامساك عن شهوة البطن وشهوة الفرج وما يتعلق بهما من المفطرات والواجب في كل مفطر القضاء اللي بكين هيصوموا القضاء ده قولا واحدا الركن الثاني النية ودي برضو مسألة جديدة مهمة النية بد من نية الصيام حتى يقع الصيام صحيح. وصوم الفريضة بخلاف صوم النافلة في النيل فصوم الفريضة اللي هو شهر رمضان والقضاء والكثارات وصوم النذر لعنه الفرض إما بالشرع وإما بالنذر لعنك نذر فصوم الفريضة يشترك فيه هذه لنوع الأربعة صوم شهر رمضان صوم الكثارات وصوم القضاء وصوم الناسل قال اللي ناموا البنات اللي ناموا يا بنتي طيب. هذا الصوم النية فيه بخلاف النية في صوم الناسل صوم الفريض يفتقر إلى نية من الليل أن ينوي الصيام بالليل قبل الفجر. ودي قضية فغاية الأهمية النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت به النية من الليل وقال لا صيام لمن لم يجمع به النية من الليل لئي قالوا لأن الإمساك له زمن اللي هو الركن الأول من طلوع الفجر لغروب الشمس فينبغي ان يكون هذا الامساك كله من مبتدا الى منتهى وواقعا تحت النية فلو نويت بعد الفجر هيبقى فات جزء من النهار امسكته بغير نية فلا يكون صومك صحيح لازم الامساك كله يبقى مغطى بالنية من مبتدا الى منتهى طب من مبتدا يعني لابد ان تكون النية قبل ايه أن يطلع الفجر لا بد من تبييت النية للصيام من الليل في صيام الفريضة طيب بخلاف صوم النافلة صوم النافلة الأمر فيه أهوى فيصحه بنية من النهار النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح غير ناور الصيام ويقعد يصلي في المسجد يذكر الله يرجع الى البيت هل عن عندكم طعام؟ نعم في طعام فيصفر ما بيش طعام فينوص الصيام وينال من الاجر بقدر ما نوى يعني مش هيحسب اليوم كله وانما يحسب له عشر ساعات اعضاشر ساعة لكن في الفريدة لابد ان يكون اليوم كله واقعا تحت النية من مبتدى الإنساك إلى ملتهم اللي هو من طلوع الفجر طيب هنا مسألة مبتل ونحن نقبلون على شهر رمضان طيب هل يلزم المسلم اللي هيصوم رمضان حتى يقع صومه صحيحا لأنه ده ركن الصوم والركن يعني إذا بطل بطل الصوم خضية خطيرة دي إنه يبيت النية لكل يوم في الليل التي قبله يعني أنا بكرة يوم واحد رمضان بلذي مبيت الليلة واحد يوم في ليلة اثنين وهكذا يعني أنا محتاج ثلاثين نية ثلاثين ليلة لكل يوم حتى يقع الصوم صحيحا واحدة مش هجيبها كلامها يطلع ما يحتاجش لا ما ينفعش طيب جموع الفقهاء بقضية قصير جمهور الفقهاء لا إما الثلاثة حنبية والشافعية والحنبية لها الوعاء يحتاج لنية كل ليلة ليوم يعني ده مسألة عبادة تتعلم وتتربى وتبقى ملتزم قالوا لأن النبي قال لا صيام لمن لم يبيت به النية وأطلع طيب طب مين اللي قال من الفقهاء انه يمكن ان يعقد النية من اول ليلة للشهر كله احنا عندنا اربعة من العين ذكرنا ثلاثة الحنفية والشافعية والحنفية العين اللي بقي من الملك قالوا يمكن ان يعقد النية من اول ليلة على الشهر كله طيب لو خدنا برأي المالكية مش في احتمال رأي ان راي الجمهور هو الصحيح ان راي المالكيه هو الصحيح او ما يا ابن الحلال بس فاعلش فاعلش فاعلش ما تنفعش بدل ما تعيش ما ينفعش انا انا بعلمك فقه فتقوم تتعلم مني علشان لما تتكلم يا ابن اسمع الكلام اسمع الكلام يا حبيبي العالم أمين على العلم للناس العالم الفقيه يبقى أمين للناس فدايما يتوخى أن تصح عبادتهم ومعاملتهم فلا أقول لك الرأيين الملكية قالوا والجمهور قال، لكن لما جنصح الناس أقول لهم إيه ده فيه احتماليا أعوزها بأمين ما يضعش صيامك ما ترغدش العمر وكله طلق الله بعد خمسين سنة وما تعيش أجر في الصيام ليه يا عم نقول لك أصبح صيامك غير مقبول علشان واحد فتح صدره كده قال لا أنا رأي الملكية صاح نقول رأي النكية غلط ده احنا بنقول له وخروجا من الخلاف وخروجا من الخلاف إذا أنت تبيت النية الكل يوم في الليلة التي قبله وتوافق الجمهور وهو مطلق حديث النبي عليه الصلاة والسلام ده الأصل إن كل مسلم يتحرى ويتكلف فإن صار عاقدا النية يقول يرجى لك الصحة على مذهب المالكي يرجى لك الصحة على مذنب مش من الأول أن يقول له آه كفاية أعقد لأول لا ده الفرق بين السفر وبين غير السفر غير السفر أقول اللي أنت عاوش زي ما بيطلع الناس في التلفزيون وبيفتور الفتوة التلفزيونية فبيبحث للناس عن حاجة تعجب الناس ما هو إحنا زي الإعلانات بتاع الإعلانات بتبقى السلعة المعروضة متنيلة بستين إيلة بتجيب الأمراض ويزينها بيبقى شامبو وبيحرق الشعر ويطولك الشعر بيجدب على الناس عشان يروك سلعتهم طب المفضل العالم وظفته ان هو يريح الناس ولا ان هو يرضي الله في ما يقول ويحاول ان يحمل الناس على ما يرضي الله سبحانه وتعالى آه احنا بقوله يا جماعة الخير احرص طب وفي الحرص ده فوائد كثيرة لأنه لا من عند النية قالوا النية لا تفتقر إلى لبس وإنما بأن يصحو قبل الفجر فيشرب شربة ماء أو يأكل كسرة خبز ناويا بها التقوى على الصيام حصلت النية الله. طب أدرك إيه تصحروا فإن في الصحور طيب في آخر الليل فينظر ربنا سبحانه وتعالى في الثلس الأخير من كل ليلة ويقول هل من داعٍ هل من مستغفر هل من صاحب حاجة لا يعني انت لما تصحى كده تقول وعشان تشرب بس شربت مية وتاكل كسرة خبز عشان تتحقق النية عشان يبصّه صحيح وتقول يا رب أكرمني يا رب الدين الصح يا رب اصلح زوجي يا رب بارك لي في ابني يا رب وسع لي في رزق يا خبر ربيات جاي يزدعوا من دول يا رب اعتق قرابة من النار ما أنا عاوز أشعرك أنه مهم جدا النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا وقال ما تزال أمتي في خير الأمة علامة خيرية الأمة ما تعجلت الفضل وأخرت الصحور دي علامة خيرية للأمة بتصحر تأخذ الكسرة الخبز وشربة الماء وتروح في السكة تملى السكة كده تسبح وتكبر وتدخل المسجد تؤد الصلاة مش ان امه في المقاهي طول الليل وبعدين ييجي ساعة الفجر ثاني بدون ناس نعانين تعبانين طول الليل مساكين من مسلسل تمثيليه الفزوره الله أكبر حي على الصلاة المسلمون نائمون ربنا بينزل في الصرص اليها من صاحب الان كل نايم ما هو ده صاحب فزورة وصاحب مسلسل ففي معاني شرعية مرتبطة باحتبهية النية من الليلة وفي معاني شرعية احياء هذه المعاني أنت سوف تراه على نفسك وعلى بدنك وعلى صومك لسه قبل أن يقول ما ينبغيش أن المسلم تبقى حياته يعني تبدأ من بعد الفجر وأنما تبدأ قبل الفجر أو معه على الأكبر قبله أو معه وبعد كده تشكر فاقة ما لازم تبقى فيه فاقة ومعه وانت كنت فيه الساعة اللي بيقسم ربنا فيها الأرزاء كنت نائما من ايه من صهر معاصي طب عاوز بقى ده كويس ان ربنا مديك شوية البتاع اللي انت مش عايبين الجزء خالص خصارة فينا نقول لي حاجة طيب. نعم يعني ايه تعدل النوايا بيذهب بس. في حاجات يشرع فيها ومن الفقه الإنسان ينم بها تحيه المسجد وينم بها صلاة الصقارة وينم بها المبوق ويتابع عليها الثواب تحيه المسجد وصلاة الصقارة وقولوا اه في حاجات. في حاجات لا يوجد أن تتعدد فيها النيه صلاة في الصقارة من الصقارة لأنها منوعات وأدي الأذان المودي بالمسجد. نعم. عليه القضاء وإلا توصل إلى عليه إذا, إذا أنزل عليه القضاء إذا لم ينزل إلا شيء عليه والإنزال المقصود فيه المنيل اللي هو الماء الدافق اللي بيخرج كذا قلتا لكن لو أمدأ والمذي اللي هو الماء الأبيض الرقيق المتقطع اللي بيخرج أول الشهوة لا عند اشتدادها هذا أكثر ما يكون عند النساء المذي لا يؤثر في الصحيح من قول العلماء على الصيام يعني الصوم صحيح لكن بعضنا يقولون يدخل صومه ويبقى عليه لكن هو صحيح ولا يؤلم يبقى, يبقى الصوم له ركنان الإمساك والنية شروط الصوم على من يجب الصوم بيجب الصوم على المسلم البالغ العاقل المقيم غير المسافر. فمن كان مريضا على سفر فعددهم من أيام أخر الصحيح غير المريض المرأة الخالية من الحيد والنفاس المرأة الخائز والنفسة لا تصوم، وتقضي الصيام أقسام صوم الصيام بينقسم إلى فرض وتطوع ومكروه وحرام الفرض ذكر رمضان وقضاء اثنين الكفرات ثلاثة الناظر أربعة اللي احنا في المرة الماضية هو الصفر الذي في به الرخص القصر والفصر والجمع طيب. بما يثبت شهر رمضان يثبت شهر رمضان بالرؤية والأصل في الرؤية الرؤية العينية قال تعالى فمن شهد منكم الشهر قليطوم رؤية إلال شهر رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم سوموا لرؤيته وأطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وهذه الرؤية تثبت بشهادة الرجل العدل الواحد أنه شاف الهلال في السماء ولم يعرف عنه كذب ثبوت رؤية هلال الشهر في اوله تثبت برؤية العدل الواحد لكن ثبوت رؤية هلال شوال في اخر شهر من قضاء الشهر تتقر الى اثنين لان القروب من الصيام يحتاج الى اثنين تتبق يمكن الهفابة من المعطيات العلمية المنظار ونحو هذا لكن هل فصوم الأمة بناء على الحسابات الفلكية وتهمن الرويا لا يجوز لا يجوز عند جماهير العلماء وهذه قضية مخارة مع من القديم القديم القدماء كان عندهم حسابات فلكية صحيح الحسابات الفلكية تقدمت وصارت الآن يعني في درجة تقترب من حد اليقين وإحنا بنعتمد عليها الحقيقة. حتى في بداية يوم الصيام وفي نهاية محدش مننا بيشوف الفجر الحيط الأبيض ومحدش بيشوف غروب الشمس وانما النتيجة اللي الحسابات الفلكية قائمة على وفقها فصارت وبتجري بها حركة السفن وحركة الطائرات ويسافر بها الناس كل ده احنا بنوعلي من قيمته بنقدره لكن لا يمكن الاعتماد عليه وحده ويبنى على هذا انه لا يستطلع الهلال لا بد من استطلع الهلال من الجماعة العلمية المنضبطة والافادة من المعطيات العلمية اذا كان في منظار والافادة من الحسابات أوه. لكن ان يعول على الحسابات وحدها هذا محل المنع، يعني لا يمكن ان يكون الصوم ولا الفط قائما عند حدود الحساب فقط انما الرؤية مع الحساب يعني مثال مثله لو أن الفلكيين قالوا أنه لا يمكن بالحسابات أن يرى الهلال الواجب علينا أن نستطلع الهلال مع احترامنا لكل ما قالوه ويعني نوظف كل الإمكانات المحتاحة لستطلع الهلال فإن ظهر إنه كلامهم صحيح وإن الهلال لم يرى أي أخر بتوظيف الإمكانيات العلمية من الجماعة العلمية المضابطة تم استطلاع الهلال وقضوا بأنه فعلا ظهر الهلال يبقى الاحتكام للحسابات ولا الاحتكام للرؤية الاحتكام للروح لكن لو حصل الآن إنه واحد بس مش الجماعة العلمية المنضبطة هو اللي شاف والحسابات الفلكية من الجماعة العلمية المنضبطة قالت لا لا يمكن أن يرى. فأصبح هنا الجماعة الكبيرة هي التي قالت لا يمكن والفرض هو الذي قال إنه رأى فيبقى فيه خطأ في هذه الرؤية ويبقى لا يعتد بها في مقابلة في رأي الجماعة طيب في قضية أيضا مصارة وتتكرر الأمة مستقرة علميا إنه إذا رؤي الهلال في أي بلد بيشترك مع بلاد العالم الإسلامي في أكثر الليل والنهار فإن الرؤية فيه تكون رؤية لباقي البلاد ولا يلزم لنا أن نره فيبتدي صومنا مع صومهم وينتهي صومنا كده ده اللي ينبغي أن يكون لأجل تحقيق وحدة الامة واجتماع الكلمة لكن يبقى احنا عندنا رمضان النهاردة وامة بكرة وناس عندهم تلت يوم ويبقى عيدنا النهاردة وناس اللي سيتعيد بعد خمس سيار هذا مقصود حتى لا تجتمع الأمة وان تعيش الامة هذه الفرقة فالصحيح والمجانع العلمية ومجمع البحوث الإسلامية والقرارات بتؤكد هذا لكن العمل أحيانا يكون محكوما بتوجهات بلد مختلفة مع بلد سياسيا يجب أن به لكن هذا ليس صحيحا طيب ما يلزمني أنا في بلدي وأنا ليش هلايا علشان أقول الكلام أن مع الناس وأن مع فأنا الآن سيقنت مثلا أن الآخرين كترؤيتهم صحيح وصومهم صحيح أثر حتى لو أمسكت يبقى تمسك في نفسك ولا تعال بهذا حتى لا تحدث فتنة في, في الأم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم فلا صوم للفرق إنما الصوم مع الأم مع المجتمع طيب أنا حصل عندي غلبة يقين أن رؤيتهم صحيحة وصومهم صحيحة وإنبقى أمسكت أمسك في نفسك برضو في العيد أفطرت أفطر في نفس لكن لا أعالب لأنه هيطلطب على هذه المعالنة مشكلات وفتن ونحن ندعو الأمة إنها تلتزم بالقرارات اللي استقر عليها الأقهاء أنه إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين يشترك معه البلدان الأخرى في أكثر الليل والنهار وده الحقيقة يعني لما تيجي من المغرب العربي إلى يعني الخليج العربي فرق التوقيت لن يتجاوز يعني ثلاث أربع ساعات يعني إذا نشترك في عشرين ساعة من الليل والنهار اليوم فيعني الصوم هنا ينبغي أن يصوم هناك الآخرون الصوم هناك يبقى يصوم وهكذا عندنا بقى اشارة إلى مفتلات الصيام هي الكلام الذي خررناه قبل قليل لا خلاص انت اذا اذا التزمت برؤيه بلد وطمعت في النهايه في نفسك يبقى هتفطر معهم في نفسك برده هتصر لكن ما ما تعملش فتنه للقلب ولا اولى انك تصوم مع الناس في بلدي وتفطر معهم في بلده قام في نفسك انه ده غير صحيح وان ربنا هيوديك النار وخلاص يبقى أنت يعني تلتزم في خصة نفسك ولا تحدث فتنا ولا تضر بنفسك ولا بالآخرين طيب هنقف عند هذا الحد ونتابع إن شاء الله في اللقاء المقبل وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا تو باید